يقدم قَوْمَهُ يوم القيامة فأوردهم النار وبئت الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئت الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها طائم وحصيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا لَن نَّجْعَلَ لَّهُمْ مِّنَ الذِّكْرِ وَمَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ